بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن من مجال السبع كتاب جيل في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للامام القيم رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الفصل الخامس في ذكر إبراهيم خليج الرحمن صلى الله عليه وسلم وهذا الاسم من النمط المتقدم فان إبراهيم في معناه أبو الرحيم والله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم إن أبان الأول آدم عليه السلام والأب الثاني نوح عليه السلام وأهل الأرض كلهم من ذريتهم كما قال تعالى وجعلنا جعلنا ذريته هم الباقين وبهذا يتبين كذب, كذب المختلين من العجم الذين زعمون أنهم لا يعرفون نوحا عليه السلام ولا ولده ولا ينتسبون إليه وينسبون ملوكهم من آدم إليهم ولا يذكرون نوحا عليه السلام في ألفابهم وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك الثالث أب الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا وجعل النبوة والكتابة في ذريته ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إثمعيل ابنه وهما يستقصبان بالأزلام فقال قالت لهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقيم بالأزلام ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبياء أغيره فقالت عالة ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين وأمر أمته بذلك فقالت عالة هو جذباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وملة منصوب على إضمار فعل أي التبع ونزموا ملة إبراهيم ودل على المحدوف ما تقدم من قوله وجاهدوا في الله حق جهاده وهذا هو الذي يقال له الإغراء وقيل منصوب انتصاب المصادر والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبح وإذا أمسوا أن يقولوا أطبحنا على فترة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله الذي فطر الناس عليها وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله والملة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه صاحب الملة وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة والدين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دينه الكامل وشرعه التام والجامع لذلك كله وسماه الله سبحانه إماما وأمة وقانثا وحنيفا وقال تعالى وإذ بثل إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جعل للناس اماما إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين فأخبر سبحانه أنه جعله إماما للناس وأن الظالم من ذريته لا ينال غضبة الإمامة والظالم هو المشرك وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لا ينال لا ينال من أشرك به قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قايلة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه التباه وهداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحين فالامه هو القدوة المعلم للخير والقانت المطيع لله تعالى الملازم لطاعته والحليف المقبل على الله تعالى المعرض عن سواه ومن فسره بالماء فلم يفسره بنفس موضوع اللغض وإنما فسره بلازم المعنى فإن الحم فهو الإقبال ومن أقبل على شيء مال عن غيره والحنف في رجليل هو إخبال إهداهم على الأخرى ويلزمه ميلها عن جهتها قال تعالى فأقم وجهك للدين حليفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فحليفا هو حال المفردة لمغمون قوله فأقم وجهك للدين ولهذا فسرت مخلصة فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص فإن إقامة الواجه للدين وإفراج طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره والحليف المفرد لمعبوده لا يريد غيره فالصدق أن لا ينقسم طلبك والإخلاص أن لا ينقسم مطلوبك الأول توحيد الطلب والثاني توحيد المطلوب والمقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو ابونا الثالث وهو إمام الهنفاء وتسميه أهل الكتاب عمود العالم وجميع أهل الملل متفقات على تعظيمه وتوليه ومحبته وكان خير بديه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه ويبدله ويحترمه ففي الصحيحين من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم وسماه شيخه كما تقدم وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراثا غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق به كما في عنه قال رأيت إبراهيم فإذا أقربوا الناس شبهاً به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وفي لغض الآخر فانظروا إلى صاحبكم وكان صلى الله عليه وسلم يعود أولاد ابنته حسناً وحسيناً رضي الله عنهما بتعويد إبراهيم لإسماعيل وإسحاق صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاء أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لا مهن وكان صلى الله عليه وسلم أول من قرأ الضيفة وأول من اختتن وأول من رأى الشيب فقال ما هذا يا رب قال, وقار. قال رب ذيذني وقاره وتأمل فناء الله سبحانه عليه في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فبهذا فناء على إبراهيم من وجوه متعدده أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم والثاني أنهم المكرمون عند الله سبحانه ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على المعنيين الثاني قوله تعالى إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم ففي هذا الدريب على أن صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزل مضيفه مطرقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان بل الاستئدان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم الثالث قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع اكمل فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والمنصوب يدل على الفعليه الداله عن الحدوث والتجدد فابراهيم عليه الصلاه والسلام حياهم بتحيه الاحسن من تحيتهم فان قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم الرابع أنه حذف المبتدا من قوله قوم منكرون فإنه لم أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلغو ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون فحذف المبتدئ هنا من في الكلام الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحدث فاعله فقال منكرون ولم يقل إني أنكركم وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة الثالث أنه راغى إلى أهله ليجئهم بنزلهم والروغات والذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يجب حياة الضيف واهتشامه السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه الثامن قوله فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعث مع خادمه وهذا أبلغ في إكرام الضيف التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي عبعة منه وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم العاشر أنه سمين لا هزين ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ومثله يتخذ للإقتناء والتربيه فآثر به ضيفانه الحادي عشر أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقذبهم إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون وهذا عرض وتلطف في القول وهو أحسن من قوله كل أو مدوا أيديكم ونحوها وهذا مما يعلم الناس بأقولهم محصن ولطفه ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك. الرابع عشر أده إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يقولون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا بل كانوا إذا قدم إليهم الطعام أكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون ولهذا أجس من خيفة أي أحفتها موها في نفسه ولم يبديها لهم وهو الوجه الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف من أن يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بالغلام فقد جمعت هذه الآية أداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر الأنبياء وقد شهد الله سبحانه بأنهم وفى ما أمر به فقال تعالى أم لم ينبأ بما في الصحف موسى وإبراهيم التي وفى وقال ابن عبات رضي الله عنهما وفى جميع شرائع الإسلام وفى ما أمر به من تبليغ رسالة وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق يأتمون به وكان صلى الله عليه وسلم كما قيل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان ولما اتخذه ربه خليلا والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل مشاركة والمزاحمة وكان قد سأل ربه أن يهب له ولد صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فمنتح له بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد اثارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله تعالى ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوكيل النفس على ما أمر به فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح في نفسه مستدى فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباعه إلى يوم القيامة وهو الذي فتح للأمة باب منظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حججهم وقد ذكر الله سبحانه مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين وكثر حجج الطائفتين باحسن مناظرة وأقربها إلى الفهم وحصول العلم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال زيد بن أسلم وغيره بالحجة والعلم ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم فكسر حججهم ومعبودهم هم بعقوبته وإلقاءه في النار، وهذا شأن المقلين إذا غلب وقامت عليهم الحجة هم بالعقوبة كما قال في العون لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد أقام عليه الحجة لأن اتخذت إلها الغير لا أجعلنك من المتجونين. فأبرموا له النار القوف من جنيقي، فكانت تلك السفرة من أعظم سفر من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه، فإنهم ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم. ولا أرفع لشأله وأقر لعيله منها وفي تلك السفرة عرض له جبريل بين السماء والأرض فقال يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فتدهم إيمانا وقالوا حسمنا الله ونام الوكيل قالها نبيكم وقالها إبراهيم حين ألقي في النار فجعل الله سبحانه عليه النار بردا وسلاما وقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كانت تنفخ على إبراهيم وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه فكل من حجه واعتمر حصل إبراهيم المزيد ثواب الله تعالى وإكرامه بعز الحجاج والمعتمرين قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأما قال ابن عبات رضي الله عنهما يتوبون إليه ولا يقضون منه وترى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقا للاقتداء به وإحياء أثاره صلى الله على نبيه عليه وسلم وما ناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أجل من أن يحيط بها كتاب وإن مد الله في العمر أفرادنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل جعان الله تعالى ممن اتم به ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا متصلة رواية إليه وويناه بكتاب الترمذي وغيره من حديثي القاتل عبد الرحمن عن أبيه علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسر يبيه فقال يا محمد أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي هذا حديث حسن الفصل الثالث في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم فكيف طلب له صلى الله عليه وسلم من الصلاة مال إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع من المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافئين ونحن نذكر ما قاله الناس في هذا وما فيه من صحيح وفاتل فقال الطائفة هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يعرف أن له سيد ولد آدم ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرا له فإن هذه الصلاة هي التي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما تألوه عن تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فعلمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعد, وبعد أن علم بذلك لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته لم يغير نظم الصلاة التي علمها أمته ولا أبدلها بغيرها ولا روى عنه أحد خلافها فهذا من أفسد جواب يكون وقالت طائفة أخرى هذا السؤال والطلب علي ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقد أجهده الله تعالى إلى ذلك كما ثبت عنه في الصحيح ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه وهذا الجواب من جنت ما قبله فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه وهذا من أبطل الباطل وقال الطائفة الأخرى إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب الصلاة عليه فطلب من ربه تعالى ثوابا وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين وهذا من جنس ما قبله أو أفسد فإن التشبيه ليس, ليس فيما يحصل للمصلي ولكن بل فيما يحصل للمصلى عليه وهو النبي صلى الله عليه وآله فمن قال إن المعنى اللهم أعطني من ثواب صلاة عليه كما صليت على آل إبراهيم فقد حرف الكلمة وأبطل في كلامه ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشراح وثودوا بها الطروس وأوهم الناس أن فيها تحقيق لكان الإضراب عنها صفحا لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها فإن العالم يستحي من التكلم بإذن على هذا فإن العالم يستحي من التكلم على هذا والاشتغال برده وقالت طائفة أخرى التشبيه عائد إلى الآل فقط وتم الكلام عند قوله اللهم صل على محمد ثم قال وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فالصلاة المطلوبة فالصلاة المطلوبة لأهل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهيم وهذا نقله العمراني عن الشافعي وهو باطن عليه قطعا فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته فإن هذا في غاية الرساكة والضعف وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم وقد تقدمت الأحاديث لذلك طيبا فإنه لا يصح من جهة العربية فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه هذا الذي لا تحتمل العربية غيره فإذا قلت جاءني زيد وعمر يوم الجمعة كان الظرف مقيدا لمجيئهما لا لمجيء عمر الوحدة وكذلك إذا قلت ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما أو أمام الأمير أو سلم علي زيد وعمر اليوم الجمعة ونحوه فإن قلت هذا متوجه إذا لم, يعود إذا لم يعاد العامل فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك تقول سلم على زيد وعلى عمر إذا لقيته لم يمتني أن يختط ذلك بعمر وهنا قد أعيد العامل في قوله وعلى آل محمد قيل هذا المثال ليس بمطابق لمسألة الصلاة وإنما المطابق أن نقول سلم على زيد وعلى عمر كما تسلم على المؤمنين ونحو ذلك وحينئذ فالدعاء أن التشبيه لسلامه على عمر وحده دون زيد دعوى باطلة وقال الطائفة الأخرى لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه بل يجوز أن يكون متماثلين وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به قال هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم من وجوه غيد الصلاة وإن كانا متساويين في الصلاة قالوا والدليل على أن المشبه قد يكون أضر من المشبه به قبر الشاعر بنونا من بلو أبنائنا وبناتنا بنوهن هن أبناء الرجال الأذعي وهذا القول أيضا ضعيف من وجوه أحدها أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء فإن العرب لا تشبه الشيء إلا بما هو فوقه الثاني أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وعلاها ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر الخلق فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة تحصل لكل مخلوق فلا يكون غيره مساويا له فيها الثالث أن الله سبحانه آمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه فأمر بالصلاة والسلام عليه وأكده بالتسليم وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما في القرآن لغيره من المخلوقين الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وهذا لأن بتعليمهم الخير قد أنقذوهم من شر الدنيا والآخرة وتسبب بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين الذين يصلي عليهم الله وملائكته فلما تسبب معلم الخير إلى صلاة الله وملائكته على من يعلم منهم صل الله عليهم وملائكته ومن المعلوم أنه لا أحد من معلم الخير أفضل ولا أكثر تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنطح لأمته ولا أصبر على تعليمه منه ولهذا نال أمته من تعليمه لهم ما لم تناله أمة من الامم سواهم وحصل الأمة من تعليمه صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة الأخرجة العالمين، فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير صلى الله عليه وسلم مساوية للصلاة على من لم يماثله في هذا التعليم وأما اتشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشبه أفضل من المشبه به فلا يدل على ذلك لأن قوله بنون بن أبنائنا إما أن يكون المتدأ فيه مؤخراً والخبر مقدماً ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه وجاز تقديم الخبر هنا لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس وعلى هذا جار على أصل التشبيه وإما أن يكون من باب عكس التشبيه كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته والبحر بالكامل في جوده تنزيلا لهذا الرجل منزلة الأصل المشبه به وتنزيل للقمر والأسد والبحر منزلة الفرع المشبه به وهذا يجوز إذا تضمن عكس التشبيه مثل هذا المعنى وعلى هذا فيكون هذا الشاعر قد نزل بني أبنائه منزلة بنيه وأنهم فوقهم عنده ثم شبه بنيه بهم وهذا قول طائفة من آل المعاني والذي عندي فيه أن الشاعر لم يرد ذلك وإنما أراد التفريق بين بني بنيه وبني بناته فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم ليسوا بأبناء لنا وإنما أبناؤنا بنوا أبنائنا لا بنوا بناتنا فلم يرد تشبيه بني بنيه ولا عكسه وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى وهذا ظاهر وقال الطائفة الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصلاة الخاصة به التي لا يسويها صلاة ما لم يشرك فيها أحد والمسؤول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا إليه ويكون ذلك الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم وليس ان أن يسأل للفاضل فضيلة المقبول المغبول ضمن إلى ما اختص به هو من الفضل الذي لم يحصل لغيره قالوا مثال ذلك أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيما ويعطي غيره دون ذلك المال فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير صاحب المال الكثير مثل ما أعطى من هو دونه لينضم ذلك إلى ما أعطيه فيحصل له من مجموع العطائين أكثر مما يحصل من الكثير وحده وهذا أيضا ضعيف لأن الله تعالى أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ثم أمر بالصلاة عليه ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظير الصلاة المخبر بها لا ما هو دونها وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحها لا الصلاة المرجوحة المغضولة على قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مروحة لا راجحة وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب ولا ريب في فساد ذلك فإن الصلاة التي تطلبها الأمة له صلى الله عليه وسلم من ربه هي أجل صلاة وأفضلها وقال الطائفة الأخرى التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في كيفيتها فالمسؤول إنما هو راجع إلى الهيئة لا إلى قدر الموهوب وهذا كما تقول للرجل أحسن إلى ابنك كما أحسنت إلى فلان وأنت لا تريد بذلك قدر الاحسان وإنما تريد به أصل الاحسان وقد يحتج لذلك بقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ريب أنه لا يقدر أحد أن يحتر بقدر ما أحسن الله تعالى إليه وإنما أريد به أصل الاحسان لا قدره ومنه قوله تعالى ومنها قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وهذا التشبيه في أصل الوحي لا في قدره وفضل المحابه وقوله تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون إنما مرادهم جنس آية لا نظيرها وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة وأن ما هذه الأمة أكمل مما لغيرهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والتشبيه إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفيته وقال تعالى كما بدأكم تعودون ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الأولى وهي المبدأ وهو وهي المعاد وقالت تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ومعلوم أن التشبيه في أصل الإرسال لا يقتضي تماثل الرسولين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فالتشبيه هنا في أصل الرزق لا في قدره ولا كيفيته ونوائد ذلك وهذا الجواب ضعيف أيضا لوجوه منها أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي فلو قلت أحسن إلى ابنك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه جاز ذلك ومن المعلوم أنه لو كان تشبيه في أصل الصلاة لحسن أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل أبي أوفى أو كما صليت على آحاد المؤمنين ونحوه أو كما صليت على آدم ونوح وهود ولوط فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها ولا صفتها ولا فرق في ذلك بين كل من طل عليه وأي مزية وفضلة في ذلك لإبراهيم وآله وما الفائدة حينئذ في ذكره وذكر اله وكان الكافي في ذلك أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط الثاني أن ما ذكروه من الأمثلة ليس من نظير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمثلة نوعان خبر وطلب فما كان منها خبرا فالمقصود بالتشبيه به الاستدلال والتقريب إلى الفهم وتقرير ذلك الخبر وأنه مما لا ينبغي لعقل الإنكاره كنظير المشبه به فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظيرها وحكم النظير حكم نظيره ولهذا يحتج سبحانه بالمبدأ على المعاد كثيرا وقال تعالى كما بدأكم تعودون وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهذا كثير في القرآن وكذلك قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فدعون رسولا أي كيف يقع الإنكار منكم وقد تقدم قبلكم رسل مني مبشرين ومنذرين وقد علمتم حال من عقى رسلي كيف أخذتهم, كيف أخذتهم أخدا وبيلا وكذلك قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين الآية أي لست أول رسول فرق العالم بل قد تقدمت قبلك رسل أوحيت إليهم كما أوحيت إليك كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل هذا رد وإنكار على من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عما جئه بمثل ما جاءت به الرسل قبله من الآيات بل أعظه منها فكيف تنكر رسالته وليست من الأمور التي لم تطرق العالم بل لم تخل الأرض من الرسل وآثارهم فرسولكم جاءكم على منها من تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعا وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم اخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لها ان من امن وعمل صالحا مكن له في الارض واستخلفه فيها ولم يهلكه ويقطع دابره كما اهلك من كذب رسله وخالفهم وقطع دابره فاخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن امن برسله وصدقهم وكانه يفعل بهم كما فعل بمن قبلهم من اتباع الرسل وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير اخبار بانه سبحانه يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون وانه لا يخليهم من رزق قط كما ترون ذلك في الطير فانها تغدو من اوكالها خباقا فيرزقها الله سبحانه حتى ترجع بطانا من رزقه وانتم اكرم على الله من الطير ومن سائر الحيوانات فلو توكلتم عليه لرزقكم من حيث لا تحتسبون ولم يمنع أحدا منكم رزقه هذا فيما كان من قبيل الإخبار وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من جنس العمل فإذا قلت علم كما علمك الله وأحسن كما أحسن الله إليك وعف كما عفى الله عنك ونحوه كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ويقيدها بشكرها فإن جزاء تلك النعمة من جنتها ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه بشيء من ذلك ولا يحسن في حقه فيصير ذكر التشبيه لغوا لا فائدة فيه وهذا غير جائز. الثالث أن قوله كما صليت على آل إبراهيم صفة لمصدر محذوف وتقديره صلاة مثل صلاتك على آل إبراهيم وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مماثلة للصلاة المشبهة بها فلا يعذر عن حقيقة الكلام ووجهه وقال الطائفة أخرى إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة صلاة من صلوات المصلين فكل مصل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة فقد طلب من الله تعالى أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ولا ريب أنه إذا حصل من كل مصل طلب من الله تعالى له صلاة مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له صلى الله عليه وسلم من ذلك أضعاف مضاعف مضاعفة من الصلاة لا تعد ولا تحصى ولم يقاربه فيها أحد قط عن أن يساويه أو يفضله صلى الله عليه وسلم ونظير هذا أن يعطي ملك لرجل ألف درهم فيساله كل واحد من رعيته أن يعطي لرجل آخر أفضل منه نظير تلك الألف فكل واحد قد سأله أن يعطيه ألفا فيحصل له من الألوث بعدد كل سائل وأورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا وهو أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها فالاشكال وارد كما هو وتقريره أن العطية التي يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطية التي يعطاها المفضول فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه لن يكن ذلك لائقا بمنصبه وأجاب عنه بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار فأما إذا كان الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسأل الله سبحانه له سبحانه له صلاة بعد صلاة كل منها نظير ما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فيحصل له من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام وهذا أيضا ضعيف فإن التشبيه هنا إنما هو واقع في صلاة الله تعالى عليه لا في معنى صلاة المصلي ومعنى هذا الدعاء اللهم اعطه نظير ما أعطيت إبراهيم فالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم وكلما تكرر هذا السؤال كان هذا معناه فيكون كل مصل قد سأل الله تعالى أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقها وهذا السؤال والأمر به متكرر فهل هذا إلا تقويه ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ولا يغني جوابكم عنه بقضية التكرار شيئا فإن التكرار لا يجعل لا يجعل لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه كما هو مقتضى التشبيه فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعا بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه فظهر ضعف هذا الجواب وقال الطائفة الأخرى آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم لآلّه من الصلاة فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل مال ابراهيم وفيهم الأنبياء حصل لآلّ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء. وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له بذلك من المذيك ما لم يحصل لغيره وتقرير ذلك أن يجعل الصلاة حاصلة لإبراهيم ورآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء بل يحصل لهم ما يليق بهم فيبقى قصص من النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة المتوفرة الذي لم يستحقها آله مختصة به صلى الله عليه وسلم فيطير الحاطي له من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم وهذا أحسن من كل ما تقدمه وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عبات رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال ابن عبات محمد من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهذا نص فإنه إذا دخل غنره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذنية إبراهيم ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليهم سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ويحصل لاله من ذلك ما يليق بهم ويبقى البهق كله له صلى الله عليه وسلم وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصا وطلب له من الصلاة ما آل إبراهيم وهو داخل معهم ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكبر من الصلاة الحاصلة له دونهم فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا ويظهر حينئذ فائلة التشبيه وجريه على أصله وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره فانضعت إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره فظهر بهذا من فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون ما هو لائق به وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الفصل السابع في ذكر نكتة حسنة في هذا الحديث المطلوب فيه الصلاة عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وعلى آله وهي أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها مصجحة بذكر نبي صلى الله عليه وسلم وبذكر آله وأما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد ونحن نسوق الأحاديث الوالدة في ذلك ثم نذكر ما يستره الله تعالى في فر ذلك فنقول هذا الحديث صحيح من أربعة أوجه أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني لي كعب بن عجرة فقال أنا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وفي وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حمد في المسند وهذا لفظهم إلا الترمذية فإنه قال الله ما صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فقط وكذا في ذكر البركة ولم يذكر الآل وهو رواية لأبي داود وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم بذكر الآل فقط وكما باركت على إبراهيم بذكره فقط وفي الصحيحين من حديث أبي حميد السعدي قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا هو اللفظ المشهور وقد روى فيه كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل في الموضعين وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وقد روى هذا الحديث بلغة آخر كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آ... على إبراهيم لم يذكر الآل فيهما وفي رواية أخرى كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم بذكر إبراهيم وحده في الأول والآل فقط في الثانية هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة في أكثرها لفظ إبراء آل... في أكثرها لفظ آل إبراهيم في الموضعين وفي بعضها لفظ إبراهيم فيهما وفي بعضها لفظ إبراهيم في الأول والآل في الثاني وفي بعضها عكسه وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فرواه البيهقي في سننه من حديث يحيى ابن السباق عن رجل من بني الحارث علي بن مسعود رضي الله عنه علي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا إشناث ضعيف ورواه الدهر القطني من حديث ابن إتحاق حدثني محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم قال هذا إسناد حسن متصر وفي النسائي من حديث موسى من طلحت عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ولكن رواه هكذا ورواه مقتصرا فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين وقد روى ابن ماجه حديثا آخر موقوفا على ابن مسعود فيه إبراهيم وآل إبراهيم قال في السنن حدثنا الحسين نبيال حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المسلمين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعتهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا موقوف وعامة الأحاديث في الصحيح والسنني كما ذكرنا اولا بالاختصار على الآل أو إبراهيم في الموضعين أو الآل في أحدهما وإبراهيم في الآخر كذلك في الحديث وكذلك في حديث أبي هريرة المتقدم في اول الكتاب وعنده من الاحاديث فحيث جاء ذكر ابراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل الاصل في الصلاة المخبر بها واله تبع له فيها فدل ذكر المتبوع على التابع واندرج فيه واغنى عن ذكره وحيث جاء ذكر اله فقط فلانه داخل في اله كما تقدم تخيره فيكون ذكر آل ابراهيم مغنيا عن ذكره وذكر اله بالظين وهاء وحيث جاء في احدهما ذكره فقط وفي الاخر ذكر اله فقط كان ذلك جمعا بين الأمرين فيكون قد ذكر المسبوع الذي هو الأصل وذكر أتباعه بلغض يدخل هو فيهم. يبقى أن يقال فلما جاء ذكر محمد وآل محمد بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث وجاء الاقتصار على إبراهيم وآله في عامتها وجواب ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء وأما الصلاة على إبراهيم فإنما جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع لأنه لان قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جملة طلبية وقوله كما صليت على آل إبراهيم جملة خبرية والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطفيلها أنتب من اختصارها وحذفها ولهذا يشرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها لإنها دعاء والله يحب الملحين في الدعاء ولهذا تجد كثيرا من أديات النبي صلى الله عليه وسلم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بطريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة لفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه مسلم في صحيحه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلنت وما أنت اعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجد ولكن الفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبودية والافتقار والتحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار وكذلك قوله في الحديث الآخر اللهم اغفر لي دنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخرة وفي الحديث اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي عمدي وعمدي وكل ذلك عندي وهذا كثير في الأدعية المأثورة فإن الدعاء عبودية لله وافتقار إليه وتذلل بين يديه فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه وهذا بخلاف المخلوق فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه وكلما تركت سؤاله كنت أعظم عنده وأحب إليه والله سبحانه كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك ومن لم يسأله يغضب عليه فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأله يغضبه فالمطلوب يزيد بزيارة الطلب وينقص بنقصانه وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيارة والنقصان فلم يكن في زيارة اللفظ فيه كبير فائدة ولا فيما في ليس المقام مقام إضاح وتفييم للمخاطب ليحسن معه البسط والإطناب فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأحسن فلهذا جاء فيه بلفظ إبراهيم تارة وبلفظ آله أخرى لأن كلا اللفظ يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي قدمناه فكان المراد باللفظ واحدا مع الإيجاز والاختصار وأما في الطلب فلو قيل صل على محمد لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرا عن أمر قد وقع واستقر ولو قيل صل على آل محمد لكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلى عليه في العموم فقيل على محمد وعلى آل محمد فإنه يحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه والصلاة عليه بدخوله في آله وهنا للناس طريقان في مثل هذا أن يقال هو داخل في آله مع قرانه بذكره فيكون قد ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام وعلى هذا فيكون قد صلى عليه مرتين خصوصا وعموما وهذا على أصل من يقول إن العام, إن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا ويكون الخاص قد ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بدخوله في اللفظ العام وكذلك في ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وكقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية والطريق الثانية أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام فيكون ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في اللفظ العام وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد منها أنه لما كان من أشرف النوع العام وفرد بلفظ دال عليه بخصوصه كأنه باين النوع وتميز عنهم بما أوجب أن يتميز بلفظ يخصه فيكون في ذلك تنبيها على خصاصه ومزيته عن النوع الداخل في اللفظ العام الثالثه أن يكون فيه تنبيه على أن الصلاه عليه أصل والصلاة على آله تبع له إنما نالوها بتبعيتهم له الثالثه أن افراده بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص وانه لا يجوز أن يكون مخصوصا من اللفظ العام بل هو مراد قطعا ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة